وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنُحۡشُرُهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَآءَ يَبۡكُم مِّن ما لهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.